بوك تو ساموط دا آتي سبعون سبعون الرغبة في فعل شيء الرغبة في فعل شيء موط اواجن هل تحب أن تدخن؟ هل تحب أن تدخن؟ تكك نوت؟ هل تحب أن ترق؟ هل تحب أن ترقص ير نبك هل تحب أن تتنزه؟ هل تحب أن تتنزه؟ م من؟ أحب أن أدخن؟ أحب أن أدخن كين دا سيجارتي؟ هل تريد سيجارة؟ هل تريد سيجارة؟ ماس تسخلون دا؟ هو يريد شعلة نار واللاعة هو يريد شعلة نار رامس دالة ومين أحب أن أشرب شيئاً أحب أن أشرب شيئاً راميس چاماميندا أحب أن آكل شيئاً, أحب أن, أكل شيئا. أحب أن أريح نفسي قليلاً أحب أن أريح نفسي قليلاً رغت منك خذ أحب أن أسألكم شيئا أحب أن أسألكم شيئا راغت منك تخ أحب أن أطلب منكم شيئا أحب أن أطلب منكم شيئا رز من داك التج أحب أن أدعكم شيئ. أحب ان ادعوكم لشيء راغني بافت ماذا تريد حضرتكم؟ عفوا ماذا تريد حضراتكم كني هل تريد حضراتكم قهوه هل تريد حضراتكم قهوه تو 1 تفضل حضرتكم شيء تفضل حضرتكم شاي نريد أن نذهب إلى البيت نريد ان نذهب إلى البيت هل تريدون تاكسي سياره اجره هل تريدون تاكسي؟ تكوين تاريك واجنباوت يريدون أن يتصلوا بالتليفون يريدون أن يتصلوا بالتليفون تسيقن بيس شكوه تادا وخلسي برسيه بيس شامو تسيرا شسادز لبليا شمدك انترنت ميسا diwawancara te e